وَالَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره أو مرتين ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَاءٌ سِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ صَرَفَ الله قلوبهم قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم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 شنيع الله لمن حمدا ربنا السلام عليكم ورحمه الله السلام <عليكم ورحمة> الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم ورحمه الله الله <أكبر>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 وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وَقدهُ مَازل وَقدهُ مَازِل تعلم عددد السنينَ والحساب ما خَلَقَ الله ذلك إَّا بِالحَّ يُفَصلآيات لِقعلمون إ فختِلَ في اختلاف الليلِ وََّهارِ وَما خَلَقَ الله في السماواتِ والأَرض وما خَلَقَ الله في السماواتِ والأَرض تِلْكَ آيَاتٌ لِقَوْمٍ الله الله اكبر الله لمن حمدا ربنا الله, الله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 الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها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 انا في طغيانهم يعمهون واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره ما وكان لم يدعنا الى ضر مسه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 হিমানিদা আল্লাহু আকবার তুমারাই তুম আসল কুম রহমত রহমত শাইখ আব্দ প্রত্যেক যে খেলাতে টাকার হারজিত থাকে সেটাই হচ্ছে জুয়া देख किलिवार प्रत साढ़े एगारोट पुन सम्प्रचार विड़े चार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 कत कार्यकी भावे मोमिन बंदा निजेटी इसलामी रंगे रंजित कर जीवन रंग धनु प्रति मंगलवार रत दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टेषेटी কিনা <laughs>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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا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 إن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 دون لولا انزل عليه ايه من ربه فقل انما الغيب لله فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم فانتظروا اني معكم من المنتظرين সে মন হামিদ রা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 وإذا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 وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتهم الريح العاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ادعوا الله مخلصين له الدين لان انجيتنا من هذه لان انجيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس ان بغيكم على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 انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلنا من السماء ماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُوٓاْ إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ اِلٰى صراط সময়াম্মী মন হামিদ ওবর মারাই কুমার রহমদার মারাই কুমার রহমতারাই রহমতুল্ভ রহমতুল্লো الله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 فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَت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 كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون الله أكبر الله أكبر أوه.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 শূন্য এক শূন্য দুই চার এক সোয়েব বিআইসি কোড আমাদের